الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجد التبشير بها والتقل منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر وأولئك هم المفتحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويا الله إلا أن يكم نوره ولو كالها الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدت الله حق جهاده حتى أساب اليقين صلت لهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأكباعه الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بالغلب أولئك لهم الأمن وهم مرتدون أما بعض أيها المسلمون للهداية في أبواب وأبواب الهداية ليست قاصرة على زمن دون زمن ولا على مكان دون مكان أبواب الهداية متعبدة كثيرة. تجدها صورة من رحمة الله سبحانه للموحلين المؤمنين المسلم يحتاج دائما إلى باب يرج منه إلى الفتاح العليم الهادي الغفور الرحيم ومن كرمه ومن رحمته جعل لنا في أيام جهدنا نفحات يتعرض الإنسان لها ويعرض قلبه عليها ويفتح أبواب قلبه حتى يدخل النور إلى هذا القلب فيضيق ويستقيم على طريق الله عز وجل قيل لأحد الصالحين ماذا صنع؟ يعني كيف ربيت نفسك قال أحييت ما كان ميتا وهو القلب وأمدت ما كان حيا وهي النفس واستحضرت ما كان غائبا وهي الآخرة وغيبت ما كان حاضرا وهي الدنيا وأمشت مما استوحش الناس منه واستوحشت مما أنث الناس إليه هذا كلام. يختبر مماء الذهب هذا رجل وقف على باب الهداية وعلم أين يقف وكيف يقف فنقد أمات ما كان حيا النفس عندما تستشرف تريد أن يعني تكون سبعية الطبق النفس تريد منك أن تلتهم الآخرين أن تلتهم حقوقهم أن تتعدى على حقوقهم أن تضم هذا وذاك، أن تستغل مكانتك أو مالك أو جاهك لإيذاء خلق الله أن تجعل نفسك من الذين والعياذ بالله إن أسوأ العباد عند الله من ظلم من لا ناصر له إلا الله الإنسان الضعيف الذي لا ناصر له إلا الله حاجر أن تظلمه. كيف المحكمة مع إنسان من الله؟ طفل محكمة مع انسان مختلف غالب هذا يباكلك أن ان تستغل صلطتك او جاهك او مالك او عزوتك او مكانتك او اي شيء من هذه الاسباب التي رزقت بها وكان من الواجب ان تشكر رب العباد عليها فاذا بهذه الامكانات والنعم تعطي رب العباد وتضرب من لا ناصر له الا الله المسلم لا يظلم ضعيفا الأبناء، ولذلك دائما الضعفاء لهم يعني له وضع خاص في الدين الإسلام. اليتيم، المرأة، الصغير، كبير السن، الوالدين سبحانه لا أدائنا وفقوك لماذا لضعفهم؟ اليتيم ضعيف، لأنه فقد أباه. الأربعة ضعيفة، لأنها فقدت زوجها. الأم والاب صار بعفاء بعد أن كان أخياء كنت أنت ضعيفا فقيرا وكان الأب غنيا قويا ولكن ومن نعمره ونكسه في الخلف صار الأب ضعيف البنية يبكي لأقل سبب ويطرده أي كلمة فإذا بابنه يقطب الجبين، إذا بابنه بعد أن كان لا مال له صار صاحب مال وبعد أن كان لا جاه له صار صاحب جاه وبعد أن كان يحبو صار يعني يحب الناس عند أقدامه كي ينال من عطائه فينظر إلى الأرض وهكذا نظرة علوية نظرة استعلاء انغضبت زوجته من أبيه وضعه في دار المسلمين والعجزة لأنه لا يريد أن يساكنه في بيت واحد ولذلك يا بؤس عبز لحق أحد أبويه ولم يبرهما ولم يكون سببا في دخوله الجنة اللهم اجعلنا ضررة بآبائنا وأمهاتنا سواء كان أحياء أمواتها رب العالمين إذن هذا الرجل الصالح أمات ما كان حيا النفس لما تستشرف والنفس لما تعلو تتكبر وتضرب وتتعدى الحدود فهو أماتها كيف أماتها الله عز وجل وضع لنا قوانين في الحياة جعل لنا هذا الشهر الكريم من فضائله ان الانسان يهذب نفسه ان الانسان يستطيع في هذا الشهر ان يمتنع عن المباح الحلال، فمن بار اولى بعد رمضان يمتنع عن الحرام والشبهات اذا كان عندي مقدرة نفسية ان امتنع عما اباعه الله لي اذا اكتشف في ذاتي قوة كبيرة وهي قوة الإيمان التي هي مقصد من مقاطق الشريعة لعلكم تتقومون أمدت ما كان حيا وأحييت ما كان ميثا القلب القلب عندما لا يغذيه ذكر الله ولا يغذيه الخوف من الله ولا يغذيه الرجاء في الله ولا تغذيه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة العلماء والمسلمين والمؤمنين والأبقياء عندئذ يسقم القلب فإن فرقته هكذا تدخل عليه أعراب المواد فيموت القلب والعياذ بالله يموت قلبه اللهم أحلي موات قلوبنا بذكرك يا أرحم الراحمين إذا العبد في لحظة من اللحظات يستشعر موات قلبه. فأنت في هذه المناسبة الطيبة وفي تلك السويعات التي تمر سريعا علينا في هذا الشهر الكريم أن تهي موات قلبك بذكر الله وطاعة الله خشية من الله توكلوا على الله صدق نية اليقين ان تعلم ان الكون هذا له رب لا رب سواء وهو القويل القادر العليم القبير الناطس السادر الرزاق الوهاب هكذا فاذا استشعرت هذه المعاني عندئذ تكون موصولا برب العباد سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا موصولين بك ليل نهار يا رب العالمين امدت ما كان حيا وهي النفس واحييت ما كان ميتا وهو القلب ثم قال وأحضرت ما كان غائبا وهي الآكرة الآكرة بعيدة عن أذهان الكثيرين انظر إلى الظالم الذي يغتصب قطعة أرض أو بناية من إخوة من إخوته أو حقا ليس من حقه أو شيئا ليس من حقه ثم بعد ذلك انظر إليه وهو فرح بما صنع انظر إليه وهو سعيد بما أقار سعيد بما تصب انظر إليه كأنه قد نسي الأنفرة فأنه قد نسي يوم يعني يقرد الناس من الأجزاء في يبكي أنس رضي الله عنه يوما ما يبكيك يا أنس قال يا رسول الله والله إنك لتوحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فتذكرت عندما يحين الحين يعني يأتي الموت وتكون أنت في أعلى عليين وأنا لا أدري أين أكون هل القاك يا اوزر يا رسول الله هكذا انا سريد ان يطمئن قال يا انت تلقاني ولكن لا يكلم احد احدا في مواطن ثلاثة فيه مواطن ثلاثة لا يسأل حميم حميمة الأب يهرب من ابنه الولد يبعد عن ابيه الزوج لا يعرف زوجته القريب لا يعرف قريبه القرين يفر من قرينه ما هي هذه المواطن الثلاثة قال عندما تتطاير الصحب ولا يدر عبد ساعتها ابي يمينه يأخذها ام شماله او من غراء ظهره اللهم اجعلنا من الاخذين لها باليمين يا رب العالم فمعوتي كتابه بيمينه فيقول هاء كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية أي إني أيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية الآية كما قال رب العباد اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأما من أوتي كتابه بشماده أو من وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية هل يحن عليه أحد هل يرحمه أحد يقول الملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاشدكوه لماذا؟ لماذا يسلسل؟ لأنه سلسل قلبه بتلسلة المعاصي في الدنيا فمن فت قلبه ينفتح على ملكوت الله بالعبادة وما زرع شجرة خير في الدنيا ولكنه زرع شجرة شجرة اجتست في فوق الارض ما لها من قرار بالاعمال السيئة وصار عمره الثاني بعد الموت وسيلة لكسب السيئات بعد موته لانه صنع سيئات جارية بدلا من ان يصنع حسنات جارية او سنة حسنة يعمل بها ومن عمل بها الى يوم القيامة ان هذا فقد اخترع زنوبا ومعاطي وغرث اشتار السوق في الدنيا فأخذ حصادها هاشيما ذنوبا وعقل مسأل الله أن لا يجعلنا من أهل الشمال وأن لا يؤتينا كتابنا بشمالنا أو من وراء ظهورنا واسترنا يا رب العالمين يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة هذا هو الموقف الأول الذي لا يذكر أحد أحده عند تطير الصحيح تخيل أنت الأولاد أبناءك ذهبوا للاقمئنان على نتيجة الانتحار ويتوقفوا الى ان يوقع مدير المعهد أو الجامعة او الكلية الشهادة او الاجازات او النتيجة ينطغر الجميع مدير مكتبه او تغيره او من الادار الذي سوف يعلق النتائج على جدران المعهد والكلية الكل متخوف، الكل متربط الكل واضع يده على قلب الكل يدعو وعندما يقوض عن نتائج تظهر المسألة تظهر المثل ينكشف المسطور عند إيه. تظهر يظهر الأمر جليا هكذا ولله المثال الأعلى وضع العباد يوم القيامة عندما ينتظرون جميعا وطلق الصحب تتطاير وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه ونقلب له يوم القيامة كتابا يلقاه شورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيلا يعني لا أحد يحاسبك أنت الذي سوف تحاسب نفسك انظر تجد أنه كما قال هؤلاء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظن ربك أحدا اللهم ارحمنا في هذا اليوم يا رب العالمين هذا الموقف الأول الذي لا يسأل أحد أحد أما الموقف الثاني فهو عند الميزان ينادى على واحد واحد منا فلان ابن فلان فيقوم والمليارات تشهده نحن كنا عندما ندرس هذا من عقود ثلاثة واربعة كل هذه المليارات سوف ترى وتقول سبحان الله العلم الحديث عندما اكتشف هذه الـ الـ الـ الأخبار الصناعية التي تنقل من آخر الكرة الأرضية إلى أولها ومن شمالها إلى جنوب في لحظات كأنما تعيش أنت في قرية في غابة في من غابات أستراليا أو من غابات أفريقيا فتجد الحدث أنابت سبحان الله هذا ما صنعه البشر فما بالك بما يعده رب البشر كل منتظر فلان ابن فلان ويقرد له من تحت العرش تسعة وتسعين سجل كل سجل مد وقص ويطلع العبد عليها ويسأل أسئلة ثلاثة تحفظونها جميعكم عملي ألك حكمة رقفية عمليها الغرمة حفظتي عملي ألك عمر تعتذر إلينا به ثم تأخذ الملائكة كتابة جلاته وتضعه في النساء فأما من ثقلت موازينه ففي عيشة الراضية اللهم اجعلنا منهم يا رب وأنما صفت روازينه والعياذ بالله فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية عندما تطيش السجلات أو تخف أو تذكر هذا هو اليوم الذي ينتظره الإنسان ثم الموقف الثالث قال إن الموقف الثالث على الصراط والصراط المعرون عليه أنواع ثلاثة ناجم ومخدوش ومكردس أو ثالم يمر مرة كرة ويمر مرة البر ويمر مرة الريح ومنهم من يتعثر لانه كان يصبح سنة يوم او سيئة يوما اخر يعمل الخير شهر وسبحان الله يتوب في رمضان ويعود بسوء الأدب بعد رمضان يقرأ المصحف في رمضان وينسى مصحف ربه بعد رمضان يقرأ يمس يمسك عن الغيبة في نهار رمضان ويغتاب الناس في ليلة رمضان هذا إنسان مخدوش أي تقدشه كلالي مستعدان التي فوق جسر جهنم والعياذ بالله ومنهم المكردس الذي سبقت سيئاته وحسناته اللهم غلب حسناتنا على سيئاتنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأصلاف الله عليكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه مواقف ثلاثة لا يعرف أحد أحد فيها أبدا تذهب القلوب والعقول وتشفق إلى العرش تنتظر ماذا يفعل بها إخوتات لو أننا وكلنا إلا من راحم ربي من العصاه نسأل الله أن يتوب علينا جميعا لو وضعنا الاخرة نصبع عيننا هل نرى ظالما بيننا هل نرى مفتريا بيننا هل نرى مغتابا بيننا هل نرى آترا لحقوق الناس بيننا هل نرى من يظلم العمال الذين يعملون تحت يديه هل نرى زوجا يسير إلى زوجتي حتى تكر حياتها هل نرى امرأة تسوم زوجها سوء العذاب حتى يتمنى ان يلحقه ملك الموت كي يستريح من الغم والهم الذي يعيشه هل اذا استحضرنا الاخرة هل يكون هذا التكاسل من افراد الأمة عن نصرة دين الله يا اخوتاه الدنيا لا تغني عن الآخرة والعبد ينظر الى هذا الرجل الصارع الذي امات ما كان حيا وهي النفس واحيا ما كان ميتا وهو القلب وأحضر ما كان غائبا وهي الآخرة وأغاب ما كان حاضرا وهي الدنيا ثم أنسة مما استوحش الناس منه الناس تستوحش من قيام الليل يعني بينها وبين قيام الليل العواجل تستوحش من تداوات كتاب الله تستوحش من إعطاء الصدقات وفعل الخيرات تستوحش من السماحة تستوحش من الحياة تستوحش من الأدب تستوحش محمد الله من فعل الخيرات وتستأمس إلى ظلم الآخرين والتعج على الآخرين ونهب حقوق الآخرين والقوم في أعراض الآخرين يا إخوتا رمضان شاهد علينا أو شاهد لنا أنت أيها الأخوة الكريم، وأنت أيها الأخوة الكريمة ماذا تريد؟ تريد أن يكون رمضان شاهد لك بالخيص أم شاهد عليك بغير ذلك؟ وهل بعد رمضان سوف تستمر هذه الصحوة وهذه, هذا التجمع وهذا الخير الذي نراه في بيوت الله وهذه الرقة التي نراها في قلوب المسلمين هل لا اخوتان حملنا هم اخوان لنا في بلاد المسلمة يعيشون ضنك الحياة تحت وقت الاحتلال في فلسطين وفي العراق ينامون على صوت المدافع ويفتقضون على صوت القنابل لا يأخذ الإنسان منهم على نفسه ولا على أهله والغاشمون يحتلون أرضنا. هلا حملنا همهم ودعونا لهم كل مغرب أن يؤمنهم رب العباد عز وجل وأن يجعل خوفهم أمنا وأن يفسوهم من عرب وأن يحملهم من المفاة وأن يؤمن قلوبهم وأن يسكن خوفهم وأن يرزقهم من حيث لا يحتكبون وأن يعني يكون معهم سبحانه وتعالى يثبت يقينهم ويقوي إيمانهم إن ربي على ما يشاء قدير اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تبع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عكيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا همما إلا فرجته ولا ديما إلا قضيته ولا ضالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات وترضع عنهم شياطين الإنس والجن اللهم من أراد الإسلام بسوء طيعة تدميره في تديره اللهم أكرمنا ولا تهننا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا ارزقنا قبل الموت ثوبة وهداية ولغنف الموت روحا وراعا وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اصطرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض واكرمنا ولا تهننا يا رب العالمين اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نرقى فرح بنا قلب نبينا. اللهم شفعه فينا واتكنا من يديه شربة نضمع بعدها لا نضمع بعضها ابدا اظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظله لا تحرمنا ل نظر الى وجهك الكريم في مقعب صدق عند مليك المقتدر ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان قصل الينا ارحمنا فانك بنا راحب لا تعذبنا فانت علينا قادر ارطبنا فيما جرت به المقادير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ايدي وصحبه وسلم يا رب جسبينا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعقص ان الانسان في قص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر صدق الله ونعذركم من الله قيلة نقبل حديثاً أبعد الصلاة إن شاء الله وأقبل الصلاة وقلوا إلى صلاتكم يا حامة الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حباتي في الله جمعة الماضية كنا نستقبل الشهر الكريم ونعد أنفسنا وبعدين مضى أسبوع من الشهر هاتب العمر وفجأة سوف نجد أن الشهر قد انتهى وأن السوق قد انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر اللهم اجعلنا من الرابحين لكن القلوب التي قست. على مدى أحد عشر شهرا لا تظن أن تنجلي فجأة في خلال شهر واحد إلا إذا كانت الومضة قوية بمعنى أن القلب له أبواب كما أن الهداية كما قلنا في بذات الخطبة لها أبواب القلب أيضا له أبواب وفي أبواب ثابتة للناس جميعا وفي أنواع من القلوب لها انواع من الابواب معينة. يعني يعني فيه ابواب ثابتة عند الناس كلها. الا ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديث قالوا وكيف جلاءها يا رسول الله? قال ذكر الله والاسترفار. يبا الذكر ذكر الله والاسترفار هذا باب ثابت لجميع الناس. واحد يسأل سؤال. فقال انا من عشر سنوات وأنا أستغفر بعض الصلاة أستغفر وبعض كل شيء أستغفر ولما أعمل شيء أستغفر ولكن الاستغفار هذا ما رأيت له نتيجة نقول أنت أعطيت لسانك حقه في الاستغفار والذكر ولكن ما أعطيت قلبك حقه في الذكر والاستغفار أتوحب الله لا إله إله أنا أرى أن أنده ذهنا أقفى حالا أنقى سريرا أكثر تلقى للمعلومات يكون وهو صائف إلا ما تستطيع من الناس لكن الإنسان المسلم إن شاء الله نعصبهم كذلك يوم الصيام العقب في فيه في أشد تركيزه وانتباهه. أنت أعطيت حظك حظ اللسان من الذكر أستاذ الله أستاذ الله أستاذ الله, الله ماتينة شغال زي بالضبط الإخوة من باب يعني البركة دايما المسلمين يلفوا ويدوروا حتى في الأحكام يخترعوا أشياء لو شو فيها أبو حنيفة لقال يعني هو بقية العلماء الكبار لا ندري سيدنا الشيخ أنا أخرج أنا وزوجتي والأولاد الصباح زوجتي تروح ابن التذهب العمل وبعدين الأولاد يروح المدارس والجامعات أنا هذا بالعمل فنشغل لايه القرآن لمين يا أستاذ يعني في البيت بركة وقد تأمى تح... وقد تحول الفرآن لمجرد بركة من الذي يسمعه يقول اهو بركة في البيت, البيت يعني المسلمون يؤلفون فقها عجز عنه ابو حنيفة لان ابو حنيفة لا يصح له في هذه المدارس ان الصف الصفق الابتدائي ما يصح لان المسلمين زي بالضبط اخترعوا ايه اذا بالواحد منهم للعمرة في رمضان مثلا ربنا يبارك وياسل لكل من يريد ان يعتمر اشترك لو يتقبل يا رب الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته اربع مرات عمل في كل عمرة عمرة لكن مسلمي 2006 انصح من رسول الله عشاه رسول الله يعمل في كل عمرة عشرة وعد الخلته وعد العمته وعد سبحان الله لل... لا ام زوجت لا واحدة لجده انت واحدة لك... لكل من قابله في الطريق سبحان الله العظيم القضية يروح على السمعين يغتسل ومع البشكرين الإحرام يلبس نويت عمره لفلان يا اخي يعني انت من غناه بتوزع الحسنات على حق الله وتصنع شيئا ما صنعه رسول الله وهذا الفقه لم يظهر الا في العقود الثلاثة الاخيرة فلما العلماء من كفر الضغط الناس عليهم فازد الشليب يعني هو حرث ده ضيع روحي ابني اتفكر على الله ربنا يتقبل هنعملوا ايه طيب ما هو ابو حنيفة لم ينتبه للمسألة ومالك لم يقل هذه المسألة والشافعي لم يتحدث في هذه القضية الامام احمد لم نرى في كتب شيء ابن تيمية ما قال شيئا في هذا ابن القيم لم سبحان الله ابو داوود الطائي ابن حزم سبحان الشوكاني علماء الامه العز بن عبد السلام فقهاء العالم يسمع على مر التاريخ ما قال احد بهذا لكن الناس صاروا فقهاء على طريقتهم لنعاج يعبد الله على طريقته هو فيؤسس من عنده يعني يثبت من عنده علم جديد وفقه جديد ما ادركه لا الفقهاء الاربعة ولا الصحابة ولا تعلم واستقرأت القضية نظرت في تأسير الصحابة بالتفصيل احد منهم عمل خمس عمرات في عمره واحد من السابعين أبدا فأتعجب من تأليف المسلمين لأشياء لأن الشيطان يرضى بهذا الخلل. الشيطان أنا طبعا أعرف بعض الصلاة سابعين واحد الشيخ يعني الله، ارحمونا ارحمكم الله ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء فأنا أقول ما قرأته من علم وما عرفت وما تعلمت من اتذنتي وما دلت اتعلم ونظر لجميع نتعلم ونعلم الناس هكذا لكن الامة لم تصح الا اذا رجعت الى الـ الى الـ الى الـ الى الـ الى الـ الـ المنظر الصافي والكلام الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود دخل مرة وجد زشته حتى خيط او سلسلة كده وفيها اخيرة كده زي خارسة او شيخي لعمل قال ما هذا ايه يا زينة هذا ما هذا يا زينة قال ابن مسعود تميمة فشد ابن مسعود وكان رجلاً رقيقاً لطيفاً لكن شد العقد اللي في رقبت زوجته قال اصبح اهل ابن مسعود اغنياء عن الشرك بالله فتجد ولد شاب حاطط سلسلة غير يا ابني يقول لا اجاك اتكلم بشوف رحت طلع هات قيت الكرسي ها ايه رايك قال انا هو ايه خلاص يعني قال الفسقه التي لا قطعنا تكلم فيها وبعدين وبعد ثاني يروح اتفضل كده ولا صفيح ولا الموعدتين ها ليه يا ابني حاطط موعدتين يقول انا بقولها انا من الحسن وانت تقصد عليه. <تصفيق> دا انا لو ما عنديش اولاد لا اتمنى ان ارزخ بيستك لا حاولي انت بتحسن على ايه لا حاولي الرجل قال انا عايز اعزل من المنطقة بي افرك ال ال ال البيت ده قالوا ايه يا راجل قالوا جيران يحسدونني فالضيوف تلساته في البيت دي وبيت ايه حفيص وقربه فيها ماء وما فيش في البيت اثاة ثم قاعدين على الارض ما في ايه في البيتنا قالوا على ما يحسدونك قال اسمعه بس اسمعه قال صوته إن أمير المؤمنين أبقاه الله ذخرا لأمتنا أرسل إلي كي يقتلني مع فلان وفلان وفلان واختر ثلاث أسماء من كبار إيه من علية القوم ويقتل ألف بسريعا يعني فصاح جيرانه يا لك أتقتل مع هؤلاء الأشراف قال حتى على الموت لا من الحزن <تصفيق> يحسدوني على الموت عايزيني أموت موتة يعني سيئة مثلا يدوسوا حمار يدوسوا جموتة تطأوا ناقة لكن مش عايزيني موت موتة محترمة معناس محترمين حتى في الموت فبالناس العيادون له نسأل الله أم ينزع الحسد ويأخذ من قلوبنا الله سبحان الله فأنت عندما ترى بيت هذه الصور أول شيء هذا تشبه ثاني شيء من علق ثنيمة فلا أتم الله له وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا أَوْدَعَ اللَّهُ لَهُكِهِ هذي نصوص اولادنا مصممين اللي في رقبته واللي في يده اللي... طيب ما قبل ما تكتب فاصيلة الدم ونوع السلالة خلي بالك انتهي عشان مرضى ما حد يحب يجر ويبحر يبعى عارف ايه السلالة اللي جرهه طالما يعني انك ايه خاف يعني ولا شيء بس يكون معاه بطاقة فرحية انه خالب لالامراض تمام يعض حد ولا يودوه على الفتح هذه مسائل نحن نريد ان نغير فكر هذا هذه مصيبة هذه مصيبه فاصرح الشيطان يرضى المحقرات فابواب النجايه عند الله اول باب ذكر الله والاستغفار طب ليه الذكر ليس له ثمرة لانني اعطيت حظا لسانه في الذكر واديت حظا الخلف يعني والاصطر الله العظيم كان كلمه ثلاث له ايه? استغفار? وانا استغفر الله وصفة رب العباد هذا هو الايه? العظيم الفاشر. ما ما هو في ذهنك معنى الاستغفار? استغفر الله العظيم دائما تقال في القرآن بعد الطاعات. بعد الطاعة ياتي رفع الاستغفار. ثم من حيث افاض الناس. منين من اي مكان من عرفة كانوا العرب شو شوفي قريش كان عندها كبر كبير اللي جايين من خارج قريش الوافدين من خارج قريش كانوا لما يجوا القرشيون يقولوا لا انتم هتطوفوا بالثياب اللي جايين بها من قبائلكم بالذنوبكم يسمونه الحمس خد ثوب جديدهم طبي يقول بس أنا لا املك ثمن الثوب انا فقير اللي تطوفوا عريعنا كانوا يقفون عرايا كما ولدتهم امهاتهم قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الا لا يتطوفن بالبيت بعد اليوم ها مشرق ولا عريان ما ينفع وحجتهم ايه شوف الشيطان لو داخل دايما يدخل عندنا حجتهم ان السوق الذي عشت به قبل الحج مليء بالذنوب انت عملت فيه معاصي فقف عريان احسن لا اله الا الله زي بالضبط ال موسى التامري موسى التامري عمل يعني شغل عديده شيء غريب فانا موسى ذهب للقاء ربه ونصح اقاه هارون اصبح ولا تتبع خبير المفسدين فضل موسى يستمر كان يبدو عالم فلك او فيزياء او او يفهم يعني فجمع بل اسرائيل وقال لهم ماذا صنعتم بمن كنتم تحجمونهم في مصر اتيادكم اللي كنتم تشارع عندهم مجانا انتوا عملتوا ايه اليهود هم خمزين من مصر مع فيبنا موسى كانوا بيعملوا عند المصريين مجانا فاتفقوا فيما بينهم ان يعملوا يألفوا كذبة ان كل واحدة بتعمل في بيت تقولوا لسيدتي انا ذهب الى فرح انا عايزة بس شوية ايه مجوهرات من عندك احضر بها الايه العرس احنا كعرب سواء مصريين سواء عراقيين مغاربة ليبيين سودانيين الخليجين اطيب خلق الله ناس يضحك علينا بكل لو ما يا بنتي خذ قل قل قل نساء بني اسرائيل كل الذهب اللي عند المصريين هو عندهم دون ذات الان يعني عند المصريين لا سبحان الله لما خرجوا ولذلك اذكر احد العلماء القضلاء قال انا اطالب النفي المطمر انا اطالب الصرايط ان تعيد الذهب الذي سرقه اجدادهم من اجدادنا فواجهت واحد حكم يهود وانا اكتم حكمه وانا اطالب أن تعطونا الأجور التي كان من الواجب أجداد أن يأخذوها منكم يجارك الله لا يقعد عليه أبدا أبدا سحوه يعرف إزاي يتكلم ومتى يقول ومتى يقفت عند حدك سبحان الله عنده الحجة وعنده التفسير نسأل الله السلام فلما موسى السبيل جماعهم قالوا يا جماعة الخير السرقة حلال أم حرام أم لا حرام يعني العمل اللي انتواع مزدودة بتاع سرقة الذهب بتاع المزيد يعني ده يصح قالوا لا لا يصح يعني كان من الواجب نفس الواجب، كان من الواجب لا نفسه ينفضوا الحال يقول انا اريعك هاكو الزهب هات جمع الزهب راح دخلوا في الفرن عملوا السلاف وهم راح شكل ايه عجل زي عجل ابيس اللي كانوا بيعبدوه مع الفراعين وعمل فتحة داخل العجل من دبر الى ها بحيث ان الهواء لما يصل عمل لهم ايه عيلا جسدا له ايه هو لصوص بطوط العجل ثم قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فهم كانوا قريب عهد بالشرك فقلوا يعني فجر أنا لا أقصد بهذه الخصة إلا إيه أنه هو أراد أن يخرجهم من ذنب السدقة فوقعهم في مصيبة الكفر فالشيطان يرضى بميزة هذه الأمور يعني الجهنم إذا بقول طريق إلى جهنم محفوف بالإيه بالنواية الحسنة بالنواية الحسنة سبحان الله ف فلا يعني يعني سبحان... طبيب بيستفسيني بالامس يقول في مولانا أنا أم مرضة جلنا يوم تسعة وعشرين شعبان وعنده مرض من خمس سنوات عايز عملية تساقط باوسير مش عارف إيه يا دكتور انا خلاص تبرأت العملية ان شاء الله قال وانا واثق أنه عايز يهرب من شهر رمضان لا حاول أقولك شو شوف لا تفضنا الله لا بورك فيه ولا في عمليته سبحان الله يقول له او استاذ منت ايضايا خمس سنوات وصالب صبعاتي شهر رمضان انا الحمد لله انا شهر رمضان اخذته اجازة عشان اعمل اجل العملية فالطبيب بيسألني يقول لي اعمل له العملية رغم انني متيقن من نيته ولا ننظر بعد رمضان شيخ والله لو اخرجنا مالك ولا احمد بن حبل من قبره في جوابه سبحان الله يعني هل نعامل الناس على النيات لا بس نواقع بها بالمئة لانه هو مريض من سنوات يا فلان يقول لا, لا أنا مش عايز عملية يا فلان لا لا أنا مش حاجة عملية وجيء في رمضان قال وهذه كثرة بين كثير من الناس هل هذا لو صار هل استغفاره وصيامه في ميزان الحسنات كما هو إنسان مخلص طرح في رمضان المثال بهذا المنطق عجيبة عجيبة تذكر زمان قصت لكم قصة 25 سنة راجل ألف في ناس يؤلفوا لنا أسئلة في النسي 25 ينساق في قليل يا شيخ نعم قال احنا عندنا عزك الله بقرة طيب الله يبارك في البقرة وصاحب البقرة ولا جميل ماتت الأم البقاء لله العجل الصغير كان لسه مبلوث فمارجنان والبعر كان عندنا عزك الله في الزريبة كلبة ها ولد، فقعدنا نأكل اللبن الكلبة ونرضى عن عيدة العيدة عايزين نتبعها هي لحمها حلال ولا حرام او والله. عشان تعرف الناس يعني تألف لنا قصف وتلاق عزك الله العيدة دي مش بنت البقرة لا دي بنت يعني ما نفعش ما نفعش امها السياسة السمعة سبحان الله لا حولها لا اله الا الله فالناس عجب تؤلف اسئلة لا بوركة في السائل ولا بوركة في المسؤول ولا بوركة في الفتية لانه لف ويذور عليك في الفتاة طب بالله عليك هو اقلب القصة ازاي دا لو كانت حقيقية ان نحطها في الفيلم لكن مشروع بها المسجد لكن دا هو لف ويذور طب يعني هو لحمها حراح هو لا سبحان الله لا اله الا الله الله يكرم استاذنا الفاضر ده اخ دينا فاضل علامة من السودان هو في سنة 43 كده بدأت الاربعناه نفي زي مجاعة في جنوب السودان. ربنا يبارك في أهل السودان ونحن نحبهم جدًا. نحب كل من يقول لا إله إلا الله. أنا أطلت عليه وقال يقول المغرب اقترب ولا شيء. <تصفيق> <تصفيق> أولاً فال ال... الناس من المجاعة بدأت يعني ما فيش لبن عند الأمهات من قلة الطعام والغذاء فبدأ يرضعوا الأولاد من الغنم والبقر. فراح شاب لأم جارتي فقال لا يا عمتي ولا خالتي خالفي أنا أريد أن أتزول ابنتك يقول الله يا ابني أنا أذكر من تسعطاشر سنة ها؟ انتو الاثنين رضعتوا من معزة راحلة فروح حد فتوى من العلماء أن انت يا جوزوا أن انتو رضعتوا على يعني حلمة المعزة يعني فسبحان الله فراحل الشيء الشيخ الله يكرمه ورحمه الله كان خديجة اظهر يا له يا ابن قال الله رح تقصد بانتجارنا امها قال له يا ابن انتوا رضعين على, على, على محزة واحدة قال له ابن انتوا مش اخوات في الرضاعة انت اخوات من الزريدة قال له يا ابن الله عمر حتى بالقال يا دي ما اللي افقوة الرضاعة فالمسلمين يقلبوا قصص وابتعدوا عن حقائق الدين وحقائق الدين بسيطة وسهلة وواضحة لا فيها لغة الناس ولا فيها صعوبة ورفاة ثلاثة في واحد وواحد ثلاثة والكلام العجيب اللي يقال بسيط قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ودي ايه حضرة التوحيد كلها في هذه الصورة التي تراها أنت صغيرة ولكنها تعمر الزمن كله المهم في أبواب ثوابت عند المؤمنين لقضية الصغفاء والذكر وليس أبواب متغيرة واحد باب قيام الليل خلاص خليه على هذا الباب واحد بابه الصدقات جزاهم الله خيرا واحد بابه صلة الأرحام الله يبارك يا رب واحد بابه بعد رمضان صيام 52 جميل واحد بابه مجلس علم عظم واحد بابه تلاوة القرام وحفظه جميل كل واحد لنا له باب يستطيع أن يدخل منه على الله فاسأل أنت نفسك اليوم ما بابك إلى رب العباد عز وجل كل واحد يبحث يبحث ويشهو ولكن هم يكون باب شرعي وكل الذي يقوله هي أبواب شرعية بقيت نقطة مهمة بعض الاخوة يظل يأكل ويشرب ويسل بنته أو يا ابن الفجر أذن ولا لسه الله. ليه يا ابن احنا العرب بتاع اخر لحظة من الافضر من الافضر والاحوط ان تمتنع عن الطعام والشراب قبل الاذان ولو بروع ساعة من الاحوط احتمال يعني انتوا الفلك مش دقيقين بالدقة وانت كده يعني برضه ايه ما انتظرش في نعم من اكل وشرب حتى قال الوقت الله اكبر فأوقف نفسه ولم يبتلع ما في فمه شيء صحيح لكن نحن نتحدث في الاحوال يعني انت كان عندك الليل كله جاي في الربع الساعة الاخير وخلاص يعني هو فوانت تظن ان هناك مخزن انت تخذف فيه لاخر لحظة عشان تستطيع المدد الى بقية اليوم اعظم اعظم طعام يستقر في المعدة بهضم ساعتين. ثلاث ساعات يا شي. يقال في رواية طبية ان الفول اربع ساعات. يقال يا عزيزان. والحج على الراوي وربما هذه من الاسرائيليات. ما تنعمل. الاسرائيليات العلمية. يعني انت لو اكارت الساعة الرابعة. ورب هذا الطعام من الصخور المضهوحة مثلا دي. ها? اربع يعني الساعة كان. السامنة الصباح. ايه يا بالخلاة مش خليص نحسن بحسب ان ادم لقيمان قيمان وعليه ان في السحور بركة بركة يعني ايه يعني شوية يعني بركة يعني تمرت يعني تشرب ماء كوب عصيره ولا ربنا رزقه اما يقول له يا فلان والله عندنا صحور سبحان الله سبحان الله سبحان ايه ابن الحلال نشروع عندنا بطريقة الله طب ومتاع السحور ده متى يقرأ القرآن ومتى يعبد الله عز وجل فدي بس معلومة بسيطة من صق الصيام يعني اشهد الله عز وجل اني احبكم في الله ويعني في في ظن يعني انكم تحبونني كذلك والامل الوحيد الباقي لنا ان يحب بعضنا بعضا في الله سبحان الله لا لأرحم بيننا وربما لا يعرف بعضنا اسماء بعض ولا أسماء أبي ولا اسم أمي ولا من أي مكان ولكن هذه المحبة التي تجمعنا سوف يجمعنا كذلك رب العباد في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله فأعني تكفر مصافحة ولا دعا للتخبير يعتبرون قبلتوني وراء الله فيه وانا اعتبروني قبلتكم وحضنتكم وحبكم في الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله.